يا أيها النات أنتم الفقراء إلى الله والله هو الولي الحميد إن يشأ يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدَعُوا مُثْقَلَةٌ لَا حِمْلِهَا لَا يُثْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا خُرُبًا إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةٌ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 اللہ حوسم شم چ بیسمی ندی اچھی حکی بشی رو و نی را و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 اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَمَرَاتٍ مُخْتَلِفَ نَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ نَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودٌ نائی باجی نو لما پو الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فضله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 نونی ادو نل سی ہمی رہی بھومسی ہاری وقل ادن پور ولبی اہل نظم کوگلیم سونا پی ہبو لائم سونا پی ہال لَا نو لو نل وَلَا چولا لو چپاند بہار كَذَالِكَ نَجْزِيكُمْ كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا وَإِلَى الَّذِينَ كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَ أَسْمُنَ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 إِلَٰهِي أَرِنِي مَا دَخَلُوا أَرِنِي مَا دَخَلُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْلَهُمْ شِدْقٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ مِنْهُ بَلَىٰ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا